ما الفرق <تصفيق> بين تثبيت المضارع بهذا المضارع ماخوذ من المضارع والمضارعه هي المشابهه تقول هذا يضارع هذا أي يشابهه نظرنا نبرنا سبب تسميه الافعال وجدنا الماضي سمي ماضيا اخذا من زمانه لانه ماضي وتسميه الامر اخذا من مدلوله لانه يدل على الأمر بينما المضارع اذا اردنا ان نسميه باسم زمانه لتسميناه الحالي المستقبل لانه يدل على حصول عملين في الحاضر المستقبل لكن لم يسمى بزمانه ولم يسمى ايضا بمدلوله فمدلوله يدل على حصول شيء اذا سمي باسم اخر وهو انه سمي بالمضارع لماذا لي من المضارعه وهي المشابهه هذا يعني ومن كلمه مضارع اسمه فاعل اسم فاعل بمعنى انه هذا الفعل مشبه مضارع مشبه بشابه شيئا فماذا شبه الفعل الجواب شابه الاسم المضارع الفعل مضارع شابه الاسم نعم شبه ماذا الاسم نوعا خاصا من الاسم وهو الاسم الفاعل في ماذا اشبهه وفي ماذا شابه قالوا شابهه في اللفظ والمعنى شابهت المضارع لاسم الفاعل من ناحيتين من ناحية لفظيه وناحيه معنوي اما الناحيه اللفظ... اللفظيه شابهه قالوا السكنات والحركات وعدد الحروف قارن بين الفعل المضارع واسم فاعله يضرب ضارب فتجد الحروف الموجود العدد موجود هنا وموجود هنا يضرب فيه اربعه حروف وضارب فيه اربعه حروف شبه أيضا في في الحركات يضرب فيه ثلاثه حركات إذا عددنا حركه الاعراب ضارب فيه أيضا ثلاث حركات اذا في عدد الحركات وايضا شابههم في سكون المضارع فيه سكون واحد وهو سكون الضاد وضارب فيه سكون واحد وهو سكون الالف لا يهم نوع ساكن حي ام ميت تماما المهم مطلق التشكيل كان هذا اسم شبيه شبه لفظي لان الفعل المضارعه شبيه بالاسم الفعلي لحرف المضارعه كذلك الحركات معا كذلك شارك شابهه في المعنى ونتحدث العلماء لجمله ما قيل في ان الفعل المضارع ان نسمع اسم الفاعل هو وصف اسم الفاعل وصف والوصف لابد له من ذات يقوم بها اذا قلنا وصف فلم يكون الوصف الا بالموصوف سهله معروفه واس يتعلق موصوف هل يمكن ان يكون الوصف بلا, ب... بلا موصوف يمكن فالحركه الحركه على نعم Afataka